قَالُوا إِنَّ يَسْرَقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالُوا إِنْ أنْتُمْ شَرٌّ مَّكٰنًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ